والمظلوم لها, والمظلوم لها الله للصحبة عز وقدر وخلاص في العشرة صاحبتني يا أخوي ما هو لوجه الله, الله تظلم صديقا صدا وياك العمر. الله على الظالم والمظلوم له الله والمظلوم الله للصحب عز وقدر وخلاص في العشرة ضاحتني يا أخوي ما هو لوجه الله ما هو لوجه الله تظلم صديق صدق وياك كل عمره الله على الظالم والمظلوم له الله والمظلوم له الله شلتك في عين الغلا من عسره لليسره ما مر فيك اخطي تذكر يا عبد الله تذكر يا عبد الله شلتك في عين الغلا من عسره لليسره ما مر فيك خطي تذكر يا عبد الله تذكر يا عبد الله اللي اشتراك بعمر هذاه قدرة اللي اشتراك بعمر هذاه قدرة الله على الظالم والمظلوم له الله الله على الظالم والمظلوم له الله للصحبة عز وقدر وخلاص في العشرة صاحبتني يا خوي ما امر لوجه الله لوجه الله, الله. تطلب صديق صدق وياك كل عمرك الله على الضال والمظلوم له الله. الله تشرب ودير الماي وانا المرة هذا المثل بالأمس قالوا خلق الله قالوا خلق الله جلد مهب جلدك على الشوك جرّك الله على الظالم والمظلوم له الله المظلوم له الله تشرب غدير الماء ونشرب المره هذا المثل بالأمس قالوا خلق الله خلق الله جلد نموه جلدك على الشوك جرّا الله على الظالم والمظلوم له الله له الله أحمل في قلبي جرح من عشرة مره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 المظلوم له الله الله على الظالم والمظلوم الله للصحابة الزق در وخلاص بالعشرة صاحبني يا أخوي ما هو لوجه الله ما هو لوجه الله تظل صديق صدق وياك كل الله على الظالم والمظلوم له الله والمظلوم